تالي <تصفيق> الأمام ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يطيب الله وعده ولكن نأثر من لا يعلمون يعلمون من قبلهم كانوا كانوا أشد منهم من مقومهم وأتأخذ الأرض أعماه أثرا مما أعموها وجعلتم رزقكم بينات فما كان الله ليظلمكم ولكن كانوا آثم يظلمون ثم كان الَّذِينَ الذين يَحْضُرُونَ وَأَمَّا مَنْ لَدَيْنَا فَكَرُّوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَوْرِقَاءَ يَأْثُرُ ثَنَاهُ لَكَ فِي, في الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ عِيمًا كُنُونًا له الحم في الزباهات والأرض وعشيا وحين تغذرون يخرج الحي من البيت ويخرج الميت من الحي ويخرج الأرض بعد منتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من ترابيكم إذا أنتم تشعون فانتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أن تجهكم أسواداً إليها واجعل بينكم ماذته ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاه أنزلتهم وأبوالهم إن في ذلك آيات للعالمين ومن آياته لنا من آياته يريكم المرضى خوفا وطبعا وينزع من السماء فيحيي به الأرض بعد مهدها إن في ذلك الآيات لقوم ومن آياته أن لكم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ولهم في السماوات والأرض كل لهم قارئون وهو الذي يبدأ الخلقة وعيده وَهُوَ الْغَفُورُ وَهُوَ الرَّحْمَنُ وَلَهُ الْبَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْمَلِكُ الْعَظِيمُ أظل الله وما لكم من ناصرين فاكم ودأك للدين حنيفا فقرق الله الذي فقر الناس عليها لا تجدين بخلق الله ذلك الدين القريب ولكن فأكثر الناس لا يعرفون مريدين إليه وانتقوا وأخيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين طرقوا دينا وكانوا شعا كل حز بما لديهم فرق إذا مسنا فضرهم دعوا رفهم منيبين إلي ثم إذا Oh, Amen. Yeah. ما إذا يقضون من جثر فيهم قبهم ولا من الطالح فلأفسدهم يملون ليذي الذين آمنوا وعملوا الطالحين صدري إن الكاثرين وللآيات أن يرسل الرياح مبشراته وليدي قط من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من قطره ولقد أرسلنا من قدرك أرسلا إلى قومهم فجاءوا يا ربك في السماء يا ربك يا في السماء. Thank you. كَفَرُوا بِآيَاتِنَا إِنَّا مُنْقِلُونَ أَلَمْ يَكُنْ قَوْمُ نُوحٍ عَلَى قلوب